Fifty Languages Sanqura Tfura Khemsa-tun wa of San Al-Amal Al-Amal Sid w-sanahatu w ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ سشهاغوسي يسينحاتشي وظيفة زوجي طبيب وظيفة زوجي طبيب س سميد سيسترا نكو احو حتى منتصف النهار أنا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد خبز اخر لكن الضرائب مرتفعه لكن الضرائب مرتفعه مجيتسنا استراخوفكا الصحي مكلف الصحي مكلف سد ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد ان تصبح يوما ما س انجينير سخو أصبح اريد ان اصبح مهندسا, أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أدرس في الجامعة اريد أن أدرس في الجامعه انا طالب متدرب انا طالب متدرب لا اكسب الكثير لا اكسب الكثير براكتيكر اجيبم شي صح خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد مير تي هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء شجغ واشخم رنو شخقم تزدقو نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا س اوفشن سلهخو ابحث عن وظيفه ابحث عن وظيفه يخس خو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 Версия чапсуму файма сайтом ких.